من يشأ الله يضلله ومن يشى يجعله على صراط مستقيم قل أرايتكم وإن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بلَلْإَّهُ تَدععونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدعونَ إلَيْهِ إ شَأَوتَن سَونَ مَا تُشِكُون وَلَ قدَ أَسَلن إى أُمَ مِم مِ قبَلِكَ فَأَقَذْنَهُ فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون